وإذا أبقوا الناس رحمة من بعد ضراء نستهم إذا, إذا لهم مكروا في آياتنا قل الله أسعب مكرى إن رسلنا يكتبون ما تنكرون والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها, وفرحوا بها جاءتها ريح عاشف وجاءهم المرج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مصلصهم له الدين لإنه جئتم من هذه ولو من من مشاكير فلما انجو من الله ودمه ثم ادوا اليه حق يا ايها الناس انما بقيكم الله انفسكم متاع الحياه في فَمَن يَنَّ لَنَا مَرْجِعُكُمْ فَمَن نُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّمَا مَثَلُهُمْ كَحَيَّةٍ فِي الدُّنْيَا كَنَامَ إِنْ أَنذَرْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ تَخْشَى قَدِيمًا مَّآسِي حتى مَن يَأْكُلُ مَآسِ وَالْأَمَانَ حَتَّى وَيَأْتِي وَلَيْلَتُ وَنَامَتْ وَنَعَمْ كَانُوا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَسَاءَ أَمْرُهَا فَقَالَ يَا أَمِنَ لَنَا مِنْ أُولَئِكَ فَجَعَلَ حَصِينًا فَلَنْ تَغْنِيَ الْأَمْنُ كَمَا لَكَ و غب من يشاء إلى جا السراذ وويهدي م شاء أإلى خف مستك